أعوذ بالله سمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبهنا السعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رب العزة جل في علاه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 119. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشف 110. إلى الداع 111. يقول الكافرون هذا يوم عسف 112. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون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 وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ ترطنا آية فَهَلْ من مدكر فكيف كان عذابي ونذر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 تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت تمود بالنذر 119. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 110. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشت سيعلمون غدا من الكذاب إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَآءَ فِتْنَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَفَ فَكَيفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر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 ولقد راغدوه عن ضيفه فطمثنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستفر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عديد مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الذبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سفر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم. فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقار صدق عند مليك مقتدر <تصفيق> وصورة دي أفريا كنفونات مقا صورة القمر با ليرا وحيكون مقا عابن تهيوان شق القمر انشقاق القمر كضيح دلاعي وايحدا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات في واوين اي خصول كثبكو ايدي لقونا موجينا اي خصول منذ يسأي يووحي قيوواركي سأينو وي كميت حساسي هو البين وشاين الرسول كان يؤدي آد. يؤدي معجزات برنا حسيه شيء من المعجزات تيتو كلا ويناين ان القران يحي معجزات هيس الاسراء والمعراج لا غوران كوشيجا معجزات هيس كلا وا بدنا ديا خان كلا بلاع اي كميد بوها انها او واوين بونا كميد يحي وقت المشركين تاعو تاديم بونا كيميد كي يغا عرب داوداي وهي دونا دونينا دايحا إنو كرد الله أو إنسو اللبان نغض اللوي ما دواليبا قل كاشاً كن رومينينا مركاسا دايحا اللبان نغضي حديث كيساً مسلمية بخاربا ورييا إمام مترميد نواه ورييا قل كاشاً تاسي سورة بكومة وعبانتهاي إنشقاق بلغمركا سورة بمكية تور وحا أي كميتهاي سورة به بدنا يسود دaga إنتي رسولك وكنو الله عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة ايهو سوالين مدينة او جورين سورة ده ايضا هيا ده الشن ايه كنتن ايضا ده كده ايه سورة ده او هادا شي ماركا ينسوه كوبنه واع سورة مكيه فحي ادي ادي ده وين ايسا ويقاضا بيه ايسا حقيقة <تصفيق> ده اسلامك اول كيادا لغا بلابو الى ااخر كيادا لغا قارو ودقال ادق <تصفيق> او قلبسن او لغا قاضي داتك مكذبين تي حق بانيي فاسي يا واحد يجا اللوحة ذا هي أمور ت هي مشاكلها ضمبيش غيامات وانو كمذا وصوشي إسلامك وواحد في سالاذا هي بعثي هي واحدة عليها أهمها صو دل أدلها تجيه من هي غيامات وكمليهاي خلق صورة طاب عذا جود أهاند وحاول حاجة تقدر كميدة آسيالك حق الجيدة يسيد اللو دبرقوي وحي سورة دوارك يدكب اللوو ده إنشقاق الغمرك ومعجزة كونية ورسولك اللوغو أيدي كانم ده معجزة في بدناء الرسولك سالو سيقنين اقوى ده مسرقين تا عطسده اقتربتي شاعة ومشق الغمر وإن يروا آية يعربوا ويقولوا صحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستدر ساسو يمن وهي markaa suurada ugu wareegtay in ay qiyaamadii ka sheekeysay iyo sadaaido weyn ee la kala midono iyadoo midaa loogu xagajuglaynaa yaa asyalka xaq diiday ama ay tahay dariiqada quraanka oo tarbiib iyo tarhiib mar waxaa jira af iyo khayr loo sheegayo iyo mar waxaa وصع أبصارهم يخرجون من الأجزاء كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر يا إيمان دونا واحدا بدر سورة دعوة جذبتي قرث أي قرظ أي وشاك أي شيء عفية الكهارة ولقد بالله نوح إلى لو رسول بحصتي نبي نوح يقول في شيء كفى اللوذي نبي نوح وشيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول أرسل إلى البشر وأطول الأنبياء عمرا مرك هذه اللقاء قسينا ينفياشا ملاحدات كالقارهانات قوليهاي وإننا بنوحلقا بالله كذبت قبلهم قوم نوحين فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والذيجر فدعى ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء من همير عدمها سائمان دونتا فدد ملك اللقاء بنوحكشا كي تسورة دا وهي أوجد بدونتا عاسيال كي إيوه cid lo xalayaay firaat bay xustay fertamood bay xustay qamulood bay xustay firaan iyo wixii raacay bay xustay intaaba suurada waataabaatay cidna lo baadhiye de war going to the iqaar si ku dhacday markay ka sheekeeyteenna mar labaad ay ku soo laabate qoladii quraashay oo kibirteeyo markaa tobarismoodaysay sayyihu zamul jamu way yumalluna bigur iyaga waxa la xusuusinaayay in aayanka ayaan badmay kana adeen mi badnay aasiyalka hore loo soo dabar gooyay kolkaas laagu yiraa ku faaru kum khayrun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubr magaalada xaq hore u diiday ee la dabar gooyay la idinkaan ka khayr badan tihiin kolkii qoweyay xuluub sheegteena sayyihu jamu way yuluna dubr إن المجرمين في ضلال وصعر يوم يسحبون في النار على وجوههم يقوم سسقر نبدأ بإذن وحي كدام إيسي إن إيشيك تجد فوناكسا كفريا معصيا إذكا إلاليا يماشى أي كدام بين دونان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مريك مقتدد سورة بالله باتواق بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وحن سورة تنكو بالله بايا بسم الله اللي مجحي عشك الشدي هي الرحمن نحديث قوله أدوم دي سوى دقار تله الرحيم مدقار أحانات وأدوم ده هميه هاعي وأقول نحديث تلهو قال تعالى فبوحو يري الساعة قيام دواتي القمر داي حينك لدي اللعب رسولك عليه سلاة والسلام بحده أصاب من أشراضي ساعة كاملة ساعة قيام على موجين اللجو قلنا أيه يسجد لنا يا بحنتي إلا بيه أيه كاملة أيه وهو رسولك إلى علي سلاط وسلات بعث أنا وساعتي كهتين بوجي أنا لي ساعة ده تدل بذا فرض مرنا لسعود بيه كلك اختربت الساعة ساعة, ساعة قيام وائي دواتي وانشق القمر بين واقلا دل قل كقول كذيح مكرد الله عين، أي أركان، أي راهدين، أنا قاعدين ده أنا جي السحر في ذي حمك رد الله عين، قل يا خلاصاراي ذيح ينو و هذا يعكر meel بدن baallege sheegi دونا hadii sidinkaa indhihiina الله خلدي dadmooyinka kare waxay sheegi doonaan dayac muadiya saddex iyo moob baa muddo la qabsaday meel walba laga yimid ummadii oo dhan baa la wada wareystay qoro walba wax sheegan hadinkaa dayax uu kala dilay xibeena fariyo mad oo dayu xishin badna ay ku baaqnay korka markii meel walba laga الرسول كأيكون قال لسان إن الأمة المرسي يجرا ذن سحر مستمر وسحر سحر لمدافي وأن نقي أمضي نلجو ورخوي سيو لا تك نبل ولا عمي يجرا. قالت عالم. خذوه يويا لو خذوا أركان. آية خذوا معجز أركان كمد وح أضيح لد الله إيجي يعرض إن يوم ليام ذيك جد سنعان هو بظل لك أيك بحه. خلفه لد الله عيسى أضل لب كديكتس وأكون رمائن هنا. صحيح لب قبل وحوي مت قبل أمي قلش وصف متين كقرية. مت كي كلامك في قاع جبل اللي يرادو تجري نحو ضحيرة كمغتاي. قال دح كات على رسولك إيش هدويري. حديث كالرواه البخاري ومسلم بأوريجي. سدام مركي وأركان. تريدي اللواري ساي. قال ما شيء كبسكيعي المغل وإيره هذا أركان. آية معجزة رسولك اللجوء أيدي ومنها إن شقاق القمر ضيح ما كرَّد اللعِبا كملا واجعَكُهُنَّ ضيح ما كرَّد اللعين كدِم ما كرَّد اللعين إلى جمِّ ذكَبَ بدرُ قيام اللجَجارُ وفِي برق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر إن اللججار الضيح سلام بوسك هانيا والقمر خيتيه دع كل دفتيه يُعْرِبُه. هنا يكون ميان خصولك إيا معجزة إيا آيادة وأي كجيسانا يان كلك تساوي كجيسان كينكما أكانا يان يقولوا وحي أرانا يان سحر وحن موقانا يان يضيح وحكا لد الله إلا كيسي سحر فلوي مستمر حقلك سحر قوية وحقل ويه أرانا يان وكذب دانية خصولك يوه معجزة يووحيه يا ربك أبرتو دنبي بانيا وحقاوكا واتبعوا وحي خاين أهواءهم نفتو وحي أشاكتي أي إسكرها حين نفتو دون وحي كتري ألعبتها عابدة وحباكيا ليسان كلك هو دو ذي من اتخذ إله هواه واتين صومرني وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن وحا ألبها بيئي وحا يهانون كراهي جوابته وحا هو يحد هانون كرامجل وكذبوا حقيبينيين واتبعوا وحي خاعل أهوائهم هو دو دي النفط هذا وحا يوت المانتين خاعل وكل أمر أمر لأركا جيد جيد مستقر وسبنان هيا وحا هو يوح لأركا المالوكو شرطة إيا خيرك فاعول بواسق نار يعني هادو كدماادو له كل كودماادو حدانا وخا كان شرطه ومستقر صاحب الشر بينار كوشي جيسا ششر شي دا خير كوا صاحب الخير كيجن او غسرايو وكل امر امر لاركي كولجي من الخير وشر يستقر صاحبه بوكوسغايا مكانكي لو دربه لو تغلى او شرطه دتكدا نار باي كوشي ساي خير كانا جد كيسا جنو كسرايا وكلو أمر أمر لارك كلي مستقرم إساي واسقنانا دكي أمر كهراعينا ناشي الله تلقى ليبو كسرايا ولقد جاءهم يا الأنباء إلى وحو النوش يا سبحانه إن حذر دار لقدمنا إيه وحق إيه لقدر جي قرد إيه وصف الله ولهد سيوالبوح الله وشاقيه قال تعالى خذو حير ولقد وحادب جاءهم إنو و xafar ugu من الأنباء al anbayi ما waxa uga فيه maashayba uga yimid fihi gudihisa ay ku sugantahay mujdegerun anan samid hadii wax anan samayayihin laga soo bilaabo qowmuna ila qoliyi ugu dambeeyay laga soo gaaro qof la arko xaqadiiday oo rub iyo rususha aasiisay they are going to yahaa ku dhacday oo dhanba أكو أنتم على الله شيء جاي، ودوني ذي بقدم بيان إيجا، قال كذولي أنت أي صامرت أيها وحول بالله رأسي كأي، قال كأوحوورة أو لمن ملك إيجا أيها باباء مبلي سوء عليهم الشيطان فأنسهم ذيك هلا أولائك حذب الشيطان على إن حذب الشيطانهم الخاطر ولقد وحذبه جاءهم من قيمت من الأنباوي وري الحقد وحول قيمت. ما ددر با او يميد فيه ماقا قديسا يكسو قانتهي عنان سميد حكمة مرتبة او تميد باريغة الحلده ووحي بابا اللو لي وإله كلامك يا اللو قلحد لي وحي حرالة صوماري أي الله شيئي وحي مانتا ما ابا خنايين أي الله شيئي وحي نوليبك أي آخرة اللو قوارهمي كلمات ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وأدلا في الأحكام قلت أريه إلى و هذا ما يستيرل أي الله شيئ ما فرضنا في الكتاب من إله بايري كتاب قدهيس و أحقق ما أننا تجيل قلت سبحانه حكمة باوت من نورتي باريغة يولغة صندل الله حكمة كما دنبيسة وهو حوال باللوعة الله تفتيري أي أتمد فما تغني النذر يجيدي ما هي أنفعيسه ما دو استفانبال لغة ديكي كرايا naasiyana waa laga dhigi karaaya midru waa jamaa inay tahay jamcu nadheer rin oo rusuliyi ay tahay iyo inay tahay jamcu inzaar oo umurii loogu digay labadaba waa suuragal halka marka rusuliyi ka dhigto madana istifaham ka dhigto famma mahaybay tuqni nuzur fusuliyal anfaayan u kala ku في صورة يونس وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون هذا خبيء ما نقدر وأنقذت الجريء وإبليس لابطأ حريء وسيد أبشى جئه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاوة ولهم عذاب عليب فكثيراً بنجر حواسي يحنه وعكود ريم ما يلد أو ذن جهين يخرّبان جهين مع رسول دجمري فريسو أعطى لي ما يصير. أما أمور تنلوج ديگاي آخر اللوج الشيء كايي أما دبلها لاجاي اللوج الشيء كايي أما خب يخير فيه جمل ذو حيل الله شايي أما إقاب أما فيه عردي سلاه شايي أمورها يافكل اللوج ديگاي ما حب ترايح. وأعطى لي مايا أما وحوما أين ترى هلك واحد من لابس السورة دوامك ولإذا ما في الإسلام كيشمادو برجناء جهاد رسولك اللهم واجبينه ولك واحد الأورنجري دعوته يا دين تشاهد هذا نوّضه حضرنا تقال قاعة مركز مدرن فتولك جيت الرسول كشرفته عنهم يجحودك جيت سود هذا ذي حضه هاي اللو شقي فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الرهيب ليه هاي هذا هو من الحدب جارسيسه أنا سأكل حساب تماية وحواجب كها هي عبادي الله أبو أي ديا عام أنا أكل حساب تماية وفتو الله داد جارسيسه كجيسه أنا محق وظود وظقاه هي واحد دعوتي أولا جارسي يا كبدا تاسي ما جرتون يوما يدعوا الداعين يوما واحد كتعلق غيسا يخرجون للضمنة يخرجون ويسابيح دونا من الأجداد في قبورها يكسب بح دونا حوالها يوما ما لم يكسب بح دونا يدع الداعي ما لقي أجره أثرافه ما لقي أجره يدك ما لم تقيره دونه إلى شيء بالوصباح يان نكر يبلغ قيامه حسابه مدي أبى المرن أي الوصباح يان خشوعا يا خاسيا لغد روي يد دليل سنتهاي أفسارهم أي isoo baahayaan qolka wareerkood iyo beebbooka iyo say ummahaanna baahayaan kaanahum waxa mooda jiraad dun ay muntashin faafibaad mooda waata baa ma yidu markuu deego meel uu socodiyo meel uu kasocdo marka qanid isaga naftiisa isku dul socanayo qolka qaar xaq u jeeda qarnu xaq u jeeda wuxuu jeeyay qibla lamaar walow ina inno asukarihi waxaa gana way inuu kusoomarnay wataranaas asukara wamma hum bisukara walakin aadaballahi shadid ina hanxibirin oo garashe jirii oo la fargannaxan yahay oo la wareersan yahay oo la jiira iyo dun wal ballordayo nel ganyimid iyo meel loo socdaan le gele grenin oo labta intay wadmaha timaad idin quluub uu la danxanay قولك آت بأيده صوري، ثم هو سهديف ليجي الله حسوسين أو يقول لا يحيي، مالين حين كاسع دم بيته، أو أنت المرج أويره أن مالنت أيذا يومئذ يتبعون الداعية لا يوجه له بين صوم مرمي، أو فتلاذيدة، أو مكاروفيا، أو إينغونيا، أو أورانيا ما شاء الله يسجل ما تجي مايو نجرا مالنت، يومئذ يتبعون الداعية مرج دواعي بهذا لا يوجه قف ديدا يوغلو عن مالين تاو ملك وخشاعة الاسوات للرحمن قطي الشنقر فلا تسمعوا إلا همتا فجف بجف إيا الجانقات إيا عطبوا الله بيقول لغاقها داي وحن أهين وقد مالين تاو مغلمات ومالين يابلو مالين يابلوين يسأل الله السلام فتولك جيس الرسول كسرفت له عنهم حقه هذا يوما مالين يدعو الدائي ملقي وغيري دونه إلى شيء وغيري دونه شيء صنو كورين جابيه اما كاكليه او حساب تميديه عذابيه اعقابه خوشاعان اياغو الدليسنتهي ابصارهم اياغا اندا يالكوضه ايه يحرجون صوبح دونان من الاججاثي حبارهيك صوبح دونان فأنهم اياغو ادنو دي جرادون ايه منتشرون فافيه موهطعين اياغو اللغنتاق ايه اهداعو وحاو يظفق ملكو دكتاق ايه يو اللغنتا ديسا كلها اياغو ار أو أو و wareersan oo naxsiyo dareen leh oo lugunta dhisayaa xagee lugunta u إلى ila daaci malagii u yeeray Israfil wii ee hala soo baxayay muhdaciin iyagoo degdegaya oo qoor ta sagaaya ila daaci malagii u waxay oran doonaan hada yawmun bay oran doonaan waxa مال انت اي ربعتها دي انت كن اي كوك وابنتها عاسيالك يجالك اي مؤمنين تأسال انتهاي ما ربضنا ولقوة المامين وصمرناي يقول الكافرون هذا يوم عسير يوم عسير على الكافرين غير يسير هي اذا صورة المدتر اي ادوك تجد انت كوك وامال شدة ديسة اي كوك وابنتهاي عاسيالك عبدالديديوي تسولكنا عليه سلاة والسلاة مال انتها اي لا تكشف من سلاط فرلا أو أي تكن أيان وبمحول بذمة مركع ثم أون بير وأمدد أفر تحرك عدوده يده هدي لود داعلو ثم لو. يتمند غيالو تكن كرايا هدنس كان جاري مز إيدان كل ك دكت كمؤمنين تا مالين تعيش ده هذا يومكم الذي كنتم توعدون بالورني وتسنا قهوم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يقول الكافرون بالغد وحي هذا مالك كان مالنكن يوم عصير حثير اد يادو علس كلما خي بير شي غاندل شيي عاسياكه اد لولا هذليبا كتسكي هلكا كبلودن وخا لغا بلاد نبي الله نو واتي يمر وا شيخ نبي يا شوايل wa ceymi in nabiga soo guuray badna kulka dhibaato uu ku sabray iyo muddo uu noola idiin amara ayay leey wuxuu reerki hore ee uu ka dhashay ee rasuulka looga dhigay uu ku dhaxnoola 900 sano suuratul ankabut baynu ku soo marnay wala كذب وحي عنده بني ومن آمن وما آمن معه إلا قليل أي دانا مجددا في قالينا كن إيا سدح بقلسان وقاري سدح إيا طوبة منه إصباشوا سدح إيا في أقدم بي أيوم مدمدوا لحظة إنت الرسول كي سدين إحبيني يماي الحظة سورة نوحفة نو دونا خب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرار. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصرفت لهم سارا معنى هذين لهذا لي ومال لهذا لي وقرء لهذا لي وخوص لهذا لي هدنا ومن آمن وما آمن معه إلا غلي لعباره ميسالي سد حرية سد حدمر وحثيرة كم سنة وعهوهي فني يسد حبد القول والسلام يقول له سهوهي بل ايان درادة ماشا كدع لقارك قلك مفاصيرين هذا اقبضي السيوان ما معه الا قليل قرانه قليل بقصة اكي واي رادة ايني سيداتتا اهايان بالله ملاي افارتن فاقي افارتن دماغ قلك النبي الله النور يبقل ذي الله دريهوهي كدعي بالارك ان لقبد الله حب بقلي ان تلقى اي ما دو لو كنت لو دُفْتَ مرك لا غير غويو او سمييركه كاتغو يا انتلو ولداميا قشن قوبكا لغودري جيري كل قومي سنه نفسك سو لغوتوبي جيري اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون من كاسو و ان لغه بلا قال تعالى خذوه و يركذب حقا وها بيني قبلهم كفار مكه وما محمد كان عاصيالكوده هورته قوم نوح نبي معظوم في شباب بيني ياي بيني نبيهم نوحا بي الدانيال إله صور نوح الله ماني أرك إله وحي رف كذبوا ومنه وحي الدانيال عبدنا الدون كان نجي كل الله نبي نوح والله إسو إذا في عبدنا أولي هاي شرفوا أقول يارد عبديني ما أقول يارينا شرف لبعضه كما دم بيشوي سببكنا وحي أول إنه عبدي إله وحي كان سمان نغضوه وهو حي الله أبو غري كلك ربي عبدي أقول شاقين نوح إنه كان عبد الشكورة wixii loo adwaray buu kasoobay oo ibaadadii buu gutay oo wixii laga أو iska meel mariyay kolkaas الله adoonnimadii loo adurtay kusoo baxay kolkaas uu gaaray iyadii imagu yeero illaa wa shahadu waxa abdana jiray wa ilaah wa shahada min allah kolkaas wa shahadani ilaahi isaga uu soo daaray kolkaas qiimmi حتى يبينيين إنه يبينيين كما أيانا كان إن أفلقاء دي قدرين وقالوه وحيراهدين ما جنون خطول كيبا اللي يري وحوالون حتى إلا أفلقاء دي يووالي لغو شاقين كان واجد جي رواب اللي خورري وحالي يرعرانو كان مقال الرسول بانا يوالي شودري ويرعرانو كان مقالو هرينو سومرني لئن لم تنتهي يا نور لتكونن من المرجوني خدادا على جهر الخديقي ودا مننكا نaga marid magaxdan kuugu dilayna halkaas alle isu daagee wajdujir waalle hororey inuu nay baan hayira inuu daacwadii guuto inuu xaq sheego dhanba laaga hororey waqaaluhu waxa la yiri majnuun mid waalawl wajdujir waalle hororey aga jugay yadii baa lagu goodiyay lay lam tantay ya nuuh la takoonan min min al-mukhrij iyo masafuris baa loogu aga jugleyey marna waxaa la taqoonay meel marjuumi dagaaxda annu ku gaawineyna heerka markay mareeyso kulka kulbeba buurambuu hayad la soo dirsaday suu u hadlay ah fadaca annu wax qayliyey rabbahubuu u qayliyey qaairan isagoo leey muujiyay annii maghlub fadar xubiyo waligaa taaybuu waligaa أنه يتبعنا محيوه ايه فانتاسير خبه يوهين فدعوه دواقي نبي النص خبه يوه دواقي وحونا يري. عبارة دو يريبا تنا أنه مغلوب بانه يميدلقات كادي ايه فانتاسير خبه يوه يرغل إله أليم تعملوك يريب يا سلام ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء ولقد صبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بالربيين خصوصا يا معصومين مظلومة لنقفكا لغا قردران يهي لا رب الله بلا مستجابون لكن رسول في عليه سلاة والسلام واتق بعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الأحجاب فما بالك إذا كان الرسولة هدوكا لظلمي رسول يهي وإسوا سعبك أقبل فألم تعقيدك أره أفكى مركي هذا الكيم وإلكو لغبر أي عصمتنا تضيع لقفوري وأئلكم اللي يفرودن ملكنا إلى يالقبر بيه كلك أسر لبدي بيه كل من أصوت عن كلك أسر ملك ماش أقدر أي لقي يا طبعا ما يبيه كلف كلك بيه قي أدفع مال كايمد إلى هباير إن الله ما طغلمه أول نوح المصامرني إن وحول بخبي البنجيك وهست وقدر معلوم أو ك كانوا وإن من سئ إلا عندنا خزائره وما ننزله إلا بقدر معلوم صمر لكن تعمل؟ إنا لما ما لنتمر إن اللهم ضع المأوى به بيهمك يجعانتك أي حد قده أو يرد ضافه ففتحنا بعه به إسلام ركيب واحد أبواب السماء ولا جمعي إرك في سيبان نفرني بما إن بيو من حمير فرادعي إنهم ركوا وحي أوكرك إيمانايا قولا كسرة واحد عاد عادي من همير فروضعي وبيحنا اخفل وامرغب قل كنا محال يقول سميهي وفجرنا الأرلى قل كي بانو ضد الله انو دنبالي بارهب يري عيونا إليال برقناي قل كنا قرب قول لسا إليال برقناي كفرمي بيا فروضعي فالتقل ماو لبدي بياكو المي على أمر سيكور كاد بيكو كل مين قد قدير هلالا جانجوي اول با لغوتا ولينبن هو الله هي ولا تخاضبني في الذين ظلموا بي لحيه لكا ظالمينت كوديري واخلان قباناي هيل حلمي كل كاسدي واخ لوغه قبانayu غران واه waxaa lagu yiri هو يا دقيل ان هودي تن يا دد بان لبدي بيا كل على أمر لا خركت بيكون من كد كودير هلو qorxmarkay dulida heerka gaartay wiilbaa ugu dambeeyay wuxuu la hadlay ugu dharay wa soo marnay walaadaan noo xirin ibnuhu wakan fi ma'zil wiil kosti arayoo burfulay ayu kamba ba galiyay oo yiri yaa buna yiri kamaana wiilkegi yow nado soo ايه دان بيه او كل كاسا او ذاق جيل الله عاصم اليوم من امر الله اللهم الرحل وارمان تبروح قبان ميت صوهوه هذا الكبركم مشامره ييه وحال بينهما الموجو فكان من المغرقين بيه عاد ماها واتمان يه. او ذاق يوويلك والدعماري ارق زنباويلك اللهم نغو كل كاسا نبي النوحي انت وحملناه على ذات والدسر الهو حير وحملناه وحانو اللابن نحكوحن بارني حلا سفينة دوني كوركت ذاتي الواحن لحيالو صاحبة ايهو ودسور المثامير شكا سنوهي دباتة بالو ما كسو قارتاي دوني داسلوغو قدبي جيد هاد اللابب بقلوسونو كشقيني قوينتو قاديه تلتلا لاي سوء ورابين ايه قارتين قاديه واوين ايه يو قرد ايه سماينكو بالله مركا ساقنا جس جس يا عيار لوج بالله بى كل شيء سبعة لواح هي كذي مركز يادي العلمي بيسلا لقيت رجابت ملتها نبي من الوحي باؤمن وحده لا يؤمن من قومك إلا من قد عمل كل كواح أرجف كذا لون حماها هي المها ضل سيطونا هاي إيمان الآن بالله وقالي لسنا بدعوات القديم أيو كل درس ذي كل يري ولا يلد إلا فاجرا كفار معايا لا تجربنا وأركل وصدق هي تضمنه إثبات لا تجنا وإن الله عبد يوحينا وأؤمن لن يؤمن من قومك لا تكاد كارم أي ما يك إلا من قد آمن إنت أتاك عن تقوى إماهار قف قصدر مياه لجفاز وحباري كل كأن حزن مر وحرب يرفعنا ذلك وحم أنت أصمي ني وأما أن عثيالك أبا بين بيا ذاكور راعي ني أما النوع يا إنت يريده ما يسي أبد جزا ان ابا المارين لمن بان ابا المارين كان هذه كفر ونوح وقر لمن كان كفر ووقر كذلك جزا ان ابا المارين لمن بان ابا المارين كان هذا كفر ييغالوبو غدي معنا باوخ كل قولدي غالوداي وعاصيالكيد والله ابا المريي كل كباب انت لو اده المريي با نوحو بداقالا عاصيالو كسبريو قفل نوايسه نوحه oo isaga nabad gelyada la nabad gelyey waaba gudti uu mudna xasiyalki kasoo horjeeday oo hordiisay lugu dabar gooyeyna waawu xumo mudna ina indhihiisu ku raaxaysan dadka talayhiisa diiday oo hordiisay lugu saxariyow qala taali khabii uu yiri wala qat raknaa ayatan faal min mudaki waxa yaaba miyee dulkii kan yimi أمر amar baan la sii buu yihii laqba lagu yiriya ardug la imaak u xid biyaha ee dhanka ka yimi dib u liq diban u liqday samada biyaha geel la ma waran joogshay lay iyo samada oo qulay aduub biya yihii farooda ayay xisho amar ka markuu yimid umbay biya yihii ashetey kolka biya yihii lagu halaagay qowmi o leeyde biya ma khaysa badana wax lugu ifraqaato baafataay biya aan khayr lahay oo uraaya oo kulul oo awiye maalin boodaayo kalke wax ar ahliya lugu tala galay ciqaabinihiin waa muqata wa marka qadar loo dhaafay in lugu ifraqaato la yira ilaahi iyo rusulshiisi xaqo la diido dadba wa سيدان مركي ارينتا اي دابا مع سيبيه اللو قردو ملايه بدابا اللي تلاعز سيدان لو خلليها اره آهل تعالى خبهو الحويرو ولقدو حاضبا تركناها انا نكتقنى حادثة اي فعلت من لغها لاجي قو منخوا بيه آية ايضا على مددك توصن اي ساة اي فهل من مداكري وحكوان سما اي امجراء مثل لغوان سمي مايه ولو والبصر دو قنبالك كو يارو وعقف عقف سلمريو ا ويوعدك يوانا لقادته ولا وايته ومركو ان سماي سو مصيرنا عرف عرفتها ليدن مريا اما نوع يهنقته اما نوع كلا هنقته اذا ما بدل برده هايته وما يعلم جنود ربك له ولا قد تركناها فاكتغني حادثتي ايات يليها علامه ددك وقت وسنيته اي فهل من متكب وحكو ان سمايا ما جيا قد فكيف الصدابة كان هذه هذابي اني عذاب ان قوموا عذاب بالكور رمى يا ونودر بجد أن ماشيه هذا. ورد جاي. يعني لو رهضيدن على رمائي. ويدن روسا مغلين. ويدن حتى وهو جانس من. ولا يدين حالا جاي. أنتي خوهم. بقعد موقع هوي. مالها بومبر يكون عادي. عصير ألفين وواحد غوني سي. على رهيبنا واحد. حد على دم واحد. واحد نغتر إبرة يابني. ولا قديس نضع لذيه. ولا قد واحد باهر بير سبحانه. يسرنا إن نفضي ذن. الجرأت. قرآن كيبان سهلنا ربيري للحفظ فاركا قبشا وانو أفضي ذنني والتدبري فيرفير المعني صلى الله عليه و الفهم كسد لكسو والإتعاذ كو أدومي والاعتبار كتامي لقادسو انتبه قرآن كيبان لو سهلي يفهل من مدكي فحكوان سما يا قرآن كان هدلا يا مجراء كسينا يدوني دمانك الله أبوري إلى يوم القيامة يوم واحد ما أنت أباها كتاب كن أول بوح كارج شجاعية كل كواحد يستجاهين وسيدنا وسالني هاي لا سالي كتبت يورك مجري ولا قد واحد ما يصنع إن نفودي دنيا القرآن بقرانكي لذيخي لأي لذيخي وانتو عبد لبو وانتو درس بان أفضي دنيا إيه فهل من مذاك وحكوا أن سمايا مجرىو كذا بالعد هل كواحد كافر حايمان من خي قومك شعر عد وحكوا كل والنبي يهود لا دري يا جن أرين تودي بنتابنا إن قال تعالى خذو خوي كذب خير عدو حي بين نبيهم هودا نبي قاده هودها فكى فصيدها كأنها تيجى حذابي أنيق عذابي ديجى آخر أت عذابي إياه ونذري ديجي أنو ديجي داني رويدن رو عذابا يا وحوي سيا بلايحيله سيد اللقيا ضايعي كتمت سيد اللهو شجاي أكتمت من التفصيل وحناو شجاي يسدي لهلا قال تعالى taduhu rinna annaka asnaawu anu dirnay alayhim ghair adu soda khi xandabayl banku dirnay sarsar kalimatu sarsar sadhama maana xambaasanta hay dhawa qulul oo wad naqabada wan lahamili karin qabow xad dhaafa oo diigu farisana yoon lahamili karin quwo an loo akaysan karin dabash sarsarka inta ما تذر من شيء أتى عليه إلا جعلته كرمين، وحلوه الحب الأموين. أتى تقيق ذو تقيف ذاك بجيرته، كل كذبي الحب بدن، دو قوالا، وقذوبا. بان كودرني، إن أن أبا أرسلنا وادرني عليهم ذي عدو شغله خير حن ذبي البان كودرني. سر سر دو كل الحب بدن أو قذو في يوم من النحسين باس نالين تجدها بان كودرني مستمر دائما. ما أنت سوا يا هاي يبصها سونفورة أيها وهاي سبع يلا باتن أربعة يا هاي صباح سال لغبص هي إلى أربعة ذكره أو يبصها يسعى يلا, يلا ستي كل كار أربعة كار سد يد ملمودوي هبنا دسوت وصدق الله إذ يقول سخرها عليهم سبع على يالين وثمانية أيام كل كاسيت الضوض هبئ إياه يسأتي سد يد ملمودوي مستمر ش ده إني ما كاسو بهالله هلاقي إيه الله عذابه الله بعد هذا أنا عذابك آخر الكوحي الصديرو يقول نفسا بمهلي هديوك عذابه من دبل <سؤال> سرطان دوقة في يوم من نحسن بس مالين في جذهر مستمر دايما دايشون ما كيتميد أي كعدي وعابوا هالوضع عرقلة غادي دابا نسمع الرجينو تنجيو الناس بسيباي كسيبي ساما لا ماشي قبسدان كي دربي ما در حاره كي قد ورا باغلا كي جادكو غبيه تنجيو الناس بسيباي شيبي كل كيسيبتا ان كان ليسو ياي هوادا ما كاي كودرتو برتوغ لووايو ياي سوكرا كل يا. قات امدخن ميل كودعايا ايغو ادلفو اينانا مان كودعايا كل قات اي وحالو كانايا جي تيميرو غقي سير ردو كل ما ما ارا تصوير تقروح هذا تنزيح الناس وكيف يدوى الشيبتي وملايكو لغاين بيكا سيبتي كأنهم إيقود موديد هيرعال أعجاز النخل يتمراج جهدي منقع إرهم فوقي يتكو مكور فوقه قل كيبادلو شماية إسم سيحنبو النقوناية سيبيكو صبحون فلقا شعر بيري فكيف سيلا بيكان أهاتي عذابي عذاب هيرعال الأن عذابي إيهو الندوري دقيدي آن الدقيوي وقعد موقعها ألا إلها مال لغمض ناضي كل عضي ووائي كرفسدين حتى ألا أطبال لغوك عضي إلا ما قولي فقط هاي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ورقضوا حقبا يسرنا إن أن نفضي ذنني القرآن قرآن كاللذكر إلي أجل ذكره وأن توبيت أودت بأن نفضي ذنني فهل من مذكرين مدكوان سمايا مجرى بل صدر رب القرآن وقرروا شيئا إصلا وحل وقيم هيئا وخوالبا قيم بدن ايها انا وحوالبلغه سهله وكتاب في كي جامعها يا صدر ريالغه بخيناي معلمي في القرانك وحبره يبى وحيرنا سينابي حديثه وحنغه بره اما بابور اما وحكروي هي بره حديثي لو بره اما وحيالك لو بره يا خرج انت كوغو ناي لكن قرانك ادين لو بره يا نفى معلميته لو سنجل كل كا هو وحوالبا حق با waxa loo sahleeynaa waxa weey qinigiisa aawadina laga marmi qolka sa rabi heleeyahay qur'aanka waa la idiin sahlay oo xifdigiisa aruurta waxay baran karaan gudnayn inta 2 sano gaarin qur'aanka saajira waxa ka lama qaban karaa qur'aankina dibadda ka qabanaya wa suhulan minallahi durba waa bayaan allahu kula galay wi halka ولقد يسرنا وحنف ذي النج القرآن قرآنك قُرْعَنَ اللي ان جي إن لقوان سمى من مذاك لقوان سمى يمد هل الكهيل عاد بينه كافر على نج خير سموت بينه ثابرنا قال تعالى خبروا غير كذاب سموت خير وحي بيني نبيهم صالحا نبي قوذي صالحها أي بيني بالنذر أموره لغو ذي جاي لا يري أمورها إسكجر أي بيني كلها سيكولك كل هربا وحيبوه قصم ايان رسولك صالح اخا سيوهدلين ارك انكو قبيل دانه وانهو الهر تميود الى الادان وانهو البرى شاجرك اي عبدالك اي وحقربك ميان نوخ خلية دبكعيناو صالح خلية دبكعيناو ويدفران كلها الرسالة اي فضلكي اله تاسا كالقرسونتي ذلك فضل الله يتيه ما يشاء والله ذو الفضل عزيز كلها ارا سيوهدلين فقالوا وحي. له وحيث رسم مديرهن مباشرا من روح بني ادم وحدو ملغ اهان الله وحدي أهان الله بشر خاصه منا اننا جميله نجا بس اننا ملغ بس واحدن بكريهته يا مثل الراعي ربنا وحنا يقول الله يا مغ نجي قريب كريم باللي هي ويلك اذا كن دسي راع كل كفه ودعتناك ان انما اذا هذ الويل كان رعنو لفي ضلالي بافرن كشفنا هي بعدينو يا وصعري والي، كل كبعض النمير يا والي لس كدر يباباوي، كل كوانا بعدي سنة هاي، وعقلنا يأذياسي أبي أول لجس وقاري لقلو هاي، أو وض حلال الله ما هيو، وأنا بلهواش من فويل كلياته، إن أنا إذا هدا نصر على صالح، الأخير برالين بانكوس تجنا هاي، بعد النمير جوده يا وصعري والي، كل كأصي هذانا وحيبوق لبادوس waxii ugu soo dajinayay siday dafiraayan on galan ul qiya zikru ma hadda leeyii waxba lagu soo dajiyay il qihibay diidan yihiin ilaa waxay hor us arkay ma sabab la galahadla oo wax yiba sagidow waxa soo dagayna wa bidan iyo oo samaduma daw wa mid doban baa lo mara wa la ila hadla joogtaa saw waxa loo oran karo aw qiyadiku ma quraan baa la dajiyay alayhi min beenina annaka daxdanada ma oo gunti damayd baa laga doortay wax baahay ku samayaygu ankay gaarin arag bal huwa kadhabun و وحي لوغمد جن و وحي يهل هو صالح كذاب حد يكاذب اوران لا هيمو بنال مباركه أمثلة المبالغة المبالغه في فعل دم بدل ويراده عشر الحراميه هذن و وان نك دم اي تاسو دن انو وايين ونقضوا افضوا ملحك النقض كل كو هو بيناله بل هو كذاب دم عشر القوقي انتا هدى الى امانتا اللي قويرا وحفات كبه لحي واربانا ليهو كبر الفريسة هدى اللي قويرا هذا الكموحو كل عياوان نبي الله صالح خصول معصوما وانباني يا كبر بكسوري قليو الهوحو يرى سبحانه والوغة جوابي في يعلمون الوحي اوغان دونان غابا بغير قيامه منخوها الكلب مدبان بضانا الاشره اي قوبي حرامي بل انو صالحي حي انا ايه غير تموديهين ايه قابك الوغان دون حدر, معا. حدر معا. ما هدر ما وهو لوو تلغلى افالمرنا دنك ما قاده مر ذوباي سوغان دونان قيامه سيعلمون واوغان دونان غيرته غد في غد في رقيامه غده أي من اوغان دونان روح الكذاب بمدانه الاشرو اي حرامي هو ان صالح هي ام هم الى يغ غيرته موديهين وان يغ ان مرسل الله تفرنته له مرسل الناقه هل كان ما iyo على ana day keen waxay jiraan ay ji qali iyo ay salahu arin baan ahayna inagu هل harnu daga xakam buurta maars halka soo dhaxbii ba lay haso walaati maabi halka aanu madu oo gardalo ho dogor badan haa markaana hassa oo muulitan kale hasha balila hay sabanayna ka أنت أمرك أن تقول دبر إذا أنفقوا ما يلي، قال قاس أن النبي سار إلى البري أو إلى هشة الله يقول حري، إمام بنا الله يظهر هشة ديل أرك إن الله ما ينهايو، هشة إياك، إلى هباك جوابا إن الله هشة إياه ضو صدر ياب ربي، قال قاس هشة بلح فوسي، استوى يرا ليوال استوى يمد، تدو جينا يدقح أو إعلا وهاي هشة بخ، قال كهر بس بينه خطيه اسمه هالعادي أمامه واحد بيحضر يهوه عيسى الهائم بيحال كمصور قصه يا اعتراضين أدره هاللوجرين هذا بيحال في كينوي. قال كاشي دقيقة بعد لواتنا. قال تعالى خذوا أحد أننا جمرسلوا الناقة حشي بانصادي رينا بيجيك سوف نينينا. لكن فتنة حشو الجحر بيوط عليهم يق. قال كاشي النبي سال يخرب كوجي فرت قبلهم سب بلاش مارخي أطي ما ذو حيالن أرك. إن annaga eba mursilunaqa xashiiba nudireena cidnaatan iyadoo ha sujir لَهُمْ lahu miyaga سُكْ shukw wa sabrul qado balashaa wax ay ku sameeyaan aragu xashi markay timid balashaa aadimaa bihiin laga abaayay reerku aroraayeen yaa layri igin tii ha shaqo ja jos on amalin kedi, se kai saa kuussa kajamil. Amalin tas, ja jos on amalin tas, ja jos on amalin tas, ja jos on amalin tas, ja jos on amalin tas, ja jos ونبيههم نبي صالح و غير تمودوشك أن الماء بيها اللعبو قسمة كلا إلو إياهي وبيها لغو كل مايو بينهم إياه يغيقها كل شرب عببلا أركاء كل محتلر طاعب كيبا او ديار قروبهي كلك عاشي يدا مالك يدا تقايته يان لوغو إيمان اي سيدي بام ماركا عبار دغه سودهي وانا غير تم صالح بالامر هي خلنا الماديه قسمه قيبن ياي بينهم هي الرياسه دعدوده كل شرب دعبد لاركه كل مختار وعود يار غرو با يوي خي كوشقلا وانا هشام ايګه فندو صاحبه مالن كي دنبا لا يري ميل با لينو غدعي وهشاتني النقه ياي سوقيم لا غبيي هشا وين لديل كل قات الله يسول ايتول يدا سنكي ديل كارواكو من قدار بنو سالف اليلة، وكتابكم ما كوت الماء عار ريسه، سوى نكيم بس الجوعين، من هذا جاهباً، وسدد حسولاً، وسدد على عرباد وكل كل شيء سلي دباب لجارة، أبجخاً، واندموا كلاله، أو علوهاهم كلها كتاب، ما كثر اليلة على ذلك بل بحاش إلى هدي لي كره، كيف أنت سب لوني بي، يا ليه هذا كشريش، قال أنت أوجا بذي، اللي أسهل عادي أمها وهيا ناقة الله بالليلة جدنت وجو جبلي ما خد دوم مرطول الله بعونك كل شيء كل شيء دعائنا ما دخلوك الجوية أرجع ماشين وح كدعى فنادو هرت موذو حلويارن صاحبه مشقجي وأشغل أولي صورة شمس بعد غوتة جدانتها إذن بعث أشغلها بعبي هرت موذو إنكاره كل دعاء يبو أجو بعو إلى عيد لي فنادو صاحبهم صاحبك قدر بينصاريف وفي فداصيف مقاصي فعذر هشي الى هودي لي فكيف فسد كان هاتي عذابي اني علىبدان غيرت مود عذابي يا ونودر نجي دي ان غيرت مودو ديوي دي سيدي لو عذابي ارك ان انق ولهي ريبا ارسلنا و حنا عليهم غيرت مود كركوده صيحه بينان كو ديرني وايده تنكيا مرون باينت لو غيري هيا ودناها كلا غوي دمادين فكانو وحي نودين xirto تموت kaashi min كي حراد xirada xayndaabanayay orijobkiisoo kale haduu qof meel oodanayo ooda waxa lagu ooto xirada lagu dhigto aya la da qaybooda haduu geed gooyinyahay waxa laga yaaba qiin dabaato kale yelan laakiin geed an gaga iyo jabal laga guuray hadaa ooda kasoo jid jido o otira her aan samaysan aay orijob ka iyo qodxaha ka baa ooda gaboowday nooca ku soo baxay xirada eder فكانوا وحي نقضين قرتي الجواجلي أكل الداتين أكل غرمان أكل الإنسان كهاسيم المعتذر كي حرض حين ذابنا جي قريجبك يشوكنا ولقد يسرنا وحي نفريدنا القرآن قرانك الذي كذب من الجوازامو يفعل من مذاتر قرانك وحقوا عدول ما جاء مجرى هل كان وحي نكذب فرح لما يشرس مودي أنا قوم أو ملود وحقوا خنيجة قال تعالى خبئوا يلك كذب الوحي بين سي قوم اللوطين nabir loqon fi si waxyi beeniyen bin nujur arimihi loogu digay arimihi loogu digay haqi iyo waxyiga iyo waxi lo sheegay ayay beeniyen horti beeniyel maxaa ku dhacay saddex nooc oo lagu halaagay mid ba halkan laga sheegay qawmulu saddexda laysugu daray dabagaddin bulki degnaayeen inta إيه لو وقت انت اللغوة بواقه وابنها اللكالي قويي إيه دقاح نار دقاح كان قرورها جاي إيه خراسان باالكان لغيره خاصة اللغوة ويومكسة لغيره انت سالي شوكو داري خالك انك إبار ربك الشاكي قال تعالى خدوح إننا أنك إيباه أرسلنا هو حنو ديرني عليهم قوم اللغ دشرة حاصبا قرورها بان لكو ديرني عدابه جاي نار إيه خراسان باالكوخاويي إلا آل الغطن نبي الل لاباك قبلوضا أولا ليما هاني إذا قاسي رد ووحو يري نجيناهم موحنو بدباذي ناي ومسما طبحي ناي نبلوط إيا اللبادي سي قبلوض بسحاري العرورتي وواتينا يري بأهلك بغدق من الليس قبل هذا انك كميدا العرورت هذا كربح ناشى وطبعت بارهم قدال كالصلاة ذيك العرورت ولا يلتفد منكم أحد جبجاعد بريد لعدهم تهديبها سيد بوعواني ماقوري إلهان أوحو إن نجيناهم نوح يا قبلهيس يوحى أنه سمتبح إنهم بدبادين كوريني بالسحالي الأروري نعمة برواقين آودة من عندنا أكثر نظر له قبل واقيا يا قبلهيس قلت أصال ربي يري كذلك نجي من شكر حقابك ألا مركوه ماذا سمتبح إنه ليس سمتبحنا أيو نوح يا قبلهيس كمائك ولا هود يا انت الرميسي كمائك ولا صالح يا انت الرميسي كمائك ولا نوح يا انت الرميس إلا وحي أقوى صدق أو كما هي قده وها لبدو كذلك نجي من شكر إنا الله كنك نعمة برواقه من عندنا أكثر نظر أن الله وبرواقه إنا قبضه كذلك صدع الله إيا قبضه إسا إيا النور إيا إنتي الرميسي إياهود إيا إنتي الرميسي إيا صالح إيا إنتي الرميسي أهل بادة نجي أيا نجيك أبال مرن دونة من شكر إلا وحي كما هي قده وما يفعل الله بأعمالكم ان سكرتم وامنتم بربي الايمان يشكر هذه لا دين كهله اي بعدا كنوا كفر ما يوم كل تاوليه بان هذا قال تعالى خبوا ولقد وحنض انذرهم ان النبي الوضوء يقوم يقومون ووحون او دقي بات سنه قبل سنه وريان المجوجين بوكوين بخش دو عاتين مري و قبشه قوا نوو دراي كل كان وا توجين نبض الكبرى. توجين يما جوجين وي كبشه ادي امامها وعا وي قبشه النحريس لانت عند ليشو مروجين وي ووا يوم النبض الصلبته الكبرى كل كان ساي ان اله ذي مروجيني واذا توجين جوجا اله داير سبحانه ولقد وحدبه انذرهم ان ما بنو تقوم في سوديغ ووغو ديغي بشتنا توجين اليك ان توجين ان مروجيو إفتماروا يجيب أبشكيا بن نذر أرنه العود لي إلا يري عذابا إذا لمن أيشكيا أنت أكون أينا كان ملائكنا ذا أطمت أياب إن لبوب الله دمع فلتعال خذوه إلى ورقة وحبرها وادوه إلى قوم اللوط دل بينه نبي اللوط أيوه يكذب بين عن ضيفه مرتيسي سدح ملك ليس معه وإن جاء له جذيبا kana go'do u timid wa habeenka قدام u dambeysay ayaa loo muqday oo waxay isku sameen jireen inay ku sameeyaan babcin kulkaas ay nin nabiga loo yimid ayaa la yiri noodi martida markaas uu yiri الله ona ibna tifta qul laa wa laa taghini fi biifhi qul martida ida yakbad aradi joogbadha ka adoon kulkaas ما لنا من بناتك ما لنا في حد من بناتك معناها قبل حاجة دم كملهم وإنك لا تعلم ما نري وعن رونوات قانا نسي وكهذا يوم عسير على علي كل كمرتدي لا قد البي أيام مرتدي ما حل جالسي ويرى سكر الله لا يسلو إليك كم كسوا جار مياه كل كاس أنت جميل كسارة عجب مر مياه نادجينه ثبر دعي أيو قرب باين دا كذا دفتش وح أجارها subaxdi waareerka la halaagay hadaan ka samartida lo muhday wixii meesha yimid hadaan ka dadka waxay dhairayeen way sii daraayeen dadka subaxdi waareerka halaagay oo reesay iyo hadaan ka balay indha madoweyay kulka dib u ma noqon nabiga gooyuhu ha garbuu dadna cid daramee meesha lo yimid dibil bagga dabka indhahaaga ka nufsay kulkaasi cidii lugum tammalasman dib lo ma noqon cid hadaan ka le joor خذوه وراء قدوه حذبا شاودوه إن النبي لو تكذب عن ضيفه في مرتديسي فتمصن أعينهم إن هو يبان مذبينا وقولنا لهم محنوني فذوقوا دامية أذابي أنا أذاب سيدا يو النذري جدا ينتبي وراء قدوه حذبا صبحهم إنه قوم نذكر بريسي بكرة أررتي أذابم بكر بريسي مستقر صقل وقيل لهم محنوني fudu gudadamiya alaabi aniga aadabkayga iyo wanudur digidayda walaqad waxa dhaba yasarna ina no fudaydinay alqur'aana quraankiiba li zikri in lagu waansana aawada u fudaydinay fahl min mudakir mid qowashay ma ya madiraa kisadihu gudambe say fur'aani ya qoladi lo diray wa ku war qala taala khabuhu walaqad wa dhaba jaa'inu نال موسى نال هارون باللودي راي كل كم عجيز يا باللهر ديجي غورتي اللهر ديجي اللود ديجي إلى يري كذرو فرعون يدثي في, في بنيه بأياتنا معجزات في نال موسى نلقطها جرناي في بنيه كل هذا ما وهي العصا وشئيو واليد جعنتي والسنول ولقد أخذنا آلاف فرعون بالسنول كان يال أضارق هي والطمس خبنا دمس على أموالهم وي. والطوفان والجراد والغمل والضفادع والدم، آية هذا ليس وحجي وحجي ودمبي بنيان إلا وحجي لي فأخذناهم أفضد أدوان لقبني. أخذ عزيز أحد أذك قبشدي أوكرة أو مقتبن حلبكرة ومثل سرابعين هو أحد قبتا أسان أوود لحين وحنا أنا وحين كريم أخذ عزيز أحد أوود له وغالب وأذك وقول له بها taba shadii oo kale muqtadiri wax walbaha karo halka markii qisaskii la taabtay ayaa danta laga lahaa waxa wey le'ectimari wal ida oo qisaska la sheegayo dambaa laga leeyahay iyadoo markaa la yiri xusuusi qaalataala ka biwuhu ila kufarukum ka la diin khair maka ma khairu ka khairu badana oo ka fi'an أفضل الرسول واكرم كتاب باب ديدني دينك والرسول كان ديده محمد كبف بدل رسسيره كتابك القرانك ديده هو كلك قيم بدل كل كا يدك او لكوا حلات انت لا شاي كدرون كل كف اعاد كتاب انت هنداي دينك هذا خالصك اول ما كو فاركم جلالي النبيه خيرك فينا بدل من اولىكم كوا لا سوسيكيه ام لكم واحد منهم براءه بنا هنجود بعد كل هذه في الزبور كتُرتر، وموح الله يدير عقاب يا حساب يا جزية وحذينك الله يديك او أي، أوحى صدق دبّد الكثير، أوحى وحين شجعنا يملم يالله يديره، لكم أوحى لاهذه براءة دبّد جود، الحساب يا عقاب يا أبى المرين دبّد الكثير، أو في الزبور كتُرتر جود في هذا تاعي ثقلا، أم يقولون موحى قال في رهظنا نحن أننا جميعهم بان هذه ترى بعد أبو جهل باي من منتصرون على جرسناي، وعبد الله نادي ما كرتم ولا نمن خوسن ودولته ولا يكعبان والنهاي، فلكاسار ربي لسيهزم الجمع جمعنا والجديد دورة ويولون الجمع وحاج جديد دورة أدوبة نبارك الجين جنوم وطيب لللوجو لا يلورا أتكره، كم صار كي الدنيا اللوجو جبي يلورا أتكردانا خوف إنتو ما دنا برس ساعة موعدهم وقت الله يابو هيا او ابالكي مناين غبي والساعة والساعة وساعه ساعه القيامه ادهى من مصيبه النماء يبل نماء كو وينوي واامر من كو قرر وساعه القيامه مصيبه دونتي مادهن كو وينوي وساعه صعديبه ادهى بل نماء كو وي واامر دبا سنكو قرر عاسيالكي وخي لوو تغلى قال المجرم في بلاء بعد أن موجود هذا يقول سرعيهم يова يوم ما مال بين النارهريس يقول سرعيهم يسحبون في النار النار توجد هذا على وجوههم يبو أثجبا ويل وهو يقال لهم لا أران دونه لو, لو قال دمي مص سكر ناص سكر الليرة بل كافشدها دمي ألون دونه سكره وحي نقوم رديونا في صورة يابله وخا لاغييرو ما دراكه ما سقر لا تبغي ولا تضر لوحه للبشر عليها فيها تسال مانجار هانات بيلوه وينو يموت انما ان جرهبي سبحانه كل شيء شيء اركه كلي خلقناه هو ابو رني بقدر قدر فيه قياس ر وما أمرنا أمر كل كان مدد أمرك الله فلعيانه كلام حين منعت ذيل النتاج بالبصر إن وح من عسادوت أمرك إلى سوء المرايو اللي بيخبركم المرايو ولقد وحابب لكن إن النهلاجني أشيعكم دفء اللنيرة النجالي نلهر لهايا وما بشراء المأذنة أو إذا لم يدان النهلاجني يفعل من مذاكر هلاجود وحكوان سماية أو لباطبي كل عدي كله أودنا يوم إذا كجرا مساوا سوت أجناني شم وكل شيء الشيء لأركي كله فعلوه دادك أي سميين حم إياه في زبر كتب جنيه الدوكية اللايو وحباح سنايا أو دي عما وكل صغير وحير أولا سمييي قدقي إياه واتحبير وحوي مستطر حاشبه اللغو قري إن المتقين دادكي كالنمو إياه معسيا إسكيلاليه في جنات جنيه البنيه الدوكسوغيه إياه والنهر وبيال خمري حانيا ملاق إيب بيات <تصفيق> حداك يا الله إنما عاد سبقه كن فلدة جري مقعاد سبقه الخل ما كان فلدة جري أي أنسى النبي وبيال خمي الله مقعاد سبقه يا الله إنزا مريك أدد إنزا مريك الله الله